نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا الدرس 25 من شرح متن عمدة الأحكام الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله وكنا قد تكلمنا معكم في الدرس الماضي في باب المذي وغيره وتكلمنا عن حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بمن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسته في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعى بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل وتكلمنا عن فقه هذا الحديث أن الصبي الصغير الذي لا يعتمد على الطعام بل يعتمد على حليب أمه ولا زال يرضع فإن هذا الصبي إذا بال على الثوب فإن بوله نجس على الصحيح لا كما قال بعض الفقهاء بأنه ليس بنجس إذ أنه لو لم يكن نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء عليه أو أن ينضح الماء عليه لكن هذه النجاسة تختلف عن نجاسة بول الجارية والجارية كما قال أهل العلم هي الطفلة التي لم تبلغ المحيط فالجارية كما قال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية يغسل من بول الجارية ويُرش من بول الغلام وكما تعلمون أن النجاسات بعضها أفحش وأشد من بعض فليس البول كالعذرة ليس البول كالعذرة كذلك ليس بول الغلام كبول الجارية كلاهما نجس لكن نجاسة بول الغلام أقل من نجاسة بول الجارية ولذلك يكتفى فيه بالنضح يكتفى فيه بالنضح فيذهب أثر هذه النجاسة وبعض العلماء يعني لم يفرق بين بول الجارية وبول الغلام بل قال إن الذي يعني أمر به صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأن الغلام يحمل أكثر من الجارية وبعضهم قال لأن بول الغلام يأتي في محل واحد بخلاف بول الجارية فإن بولها ينتشر في كل مكان لكن الذي يظهر يعني من فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني بيّن أنه نجس وأن هذه النجاسة ليست كنجاسة بول الجارية ولذلك يكتفى بالنضح عليه أو برش الماء عليه كذلك تكلمنا عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه وذكرنا هذا الحديث بأن الذي بال عربي وليس عربي والعربي هو خلاف الحضري الذي يسكن في البادية وفقه الحديث أن العرابية هو الذي بال ولم يبل الحضاري أو المدني لأن العراب كما قال الله جل وعلا العراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فلبعدهم عن العلم ولبعدهم عن مجالس العلم لذلك قد يقعون فيما يعني يقعون فيه كهذا الحديث كذلك يعني كما جاء في الأثر من بدأ جفا من بدأ جفا كذلك تجد البدا أهل بدأ وعندهم جفا وتجد عندهم شدة وزجر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما قلنا له كما قلنا لكم يعني فيه يعني ترفق بهذا العرب خوفا على صحته كذلك خوفا من أن يخاف ينتشر البول في أكثر من مكان ومما استنبطه العلماء من هذا الحديث هو مسألة الإنكار المنكر إنكار المنكر عند من يراه منكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى إنكار المنكر في هذه اللحظة لكن راه أصحابه رضي الله عنهم فنهوا أو زجروا ذلك الأعرابي فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من إنكار المنكر في هذا الموضع لأن هذا المنكر سيترتب عليه منكر أكبر منكر أكبر وهو أن يتضرر هذا العربي وأن يخاف ينتشر البول في أكثر من موضع لكن ثقه هذا الحديث أن المنكر قد يكون منكرا عندك ولا يكون منكرا عند غيرك فيجوز لك أن تنكر المنكر الذي تراه أنت منكرا, أن تراه أنت منكرا أيضاً يعني في هذا الحديث كما ذكر أهل العلم هو التطهير بالمكاثرة تطهير بالمكاثرة وأنواع التطهير كما قلنا لكم هو التطهير, منها التطهير بالمكاثرة كما في بول الغلام وتطهير بالمكاثرة كما في العرابي إذا وضع على بوله الماء, الماء الذنوب غير الدلو إذا الدلو ملئة ما يسمى ماذا يسمى ذنوبا تماما كالقدح اذا امتلا عصيرا او امتلا شرابا صار اسمه ماذا صار اسمه كاس فهنالك فرق بين الكاس وبين القدح القدح هي الفارغة والكأس هو القدح الملان كذلك هناك فرق بين الدلو وبين الذنوب الدلو اذا امتلئ يسمى ماذا يسمى ذنوب يسمى ذنوب فمن من أنواع التطهير التي يعني بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التطهير بالمكاثر هو التطهير بالمكاثرة ولا عبرة بقول من قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بعد أن يعني بعد أن وضع الذنوب على هذا الموقف بأن يرفعوا التراب الموجود لأن هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحديث صحيح ليس حديثا صحيح بل هو حديث مرسل أيضا فيه زيادة وعنة وزيادة تكليف إذ أنه لو كان يعني لابد من إزالة التراب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإضاعة وإراقة هذا الماء بل يعني نحن مأمورون أن نقتصد قدر الإمكان كذلك تكلمنا معكم وقلنا بأن من أنواع التطيير أيضا اليبس قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال زكاة الأرض يبسها زكاة الأرض يبسها فإذا يعني يبست الأرض وبال الإنسان عليها أو بما اتصل في الأرض كالجدار وكجدع الشجرة إذا بال عليه الإنسان ويبس فإن هذا الشيء يطهر هذا الشيء ما باله يطهر لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الأرض يبسها كذلك مما ذكره العلماء أن النجاسة تصير طاهرة بالاستحالة النجاسة تصير طاهرة بالاستحالة ما معنى الاستحالة؟ قالوا معنىها التحول من شيء إلى شيء تماما لو أن إنسان أحرق العذرة فصارت رمادا أن تحولت من شيء إلى شيء آخر وكذلك عندما يقول بنجاسة الخمر لو أن الخمرة تحولت إلى خل فإنها تطهر لأنها تحولت فالتطهير بما يسمى التطهير بماذا؟ التطهير بالاستحالة التطهير بالاستحالة أن تتحول النجاسة إلى مادة أخرى فهذا يسمى التطهير بالاستحالة أيضا مما ذكرناه يعني في هذا الموضوع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الآباط وذكرنا أن قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس لا ينافي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة عشر إذ أن زيادة الثقة مقبولة زيادة الثقة مقبولة وبما يعني حيث أنها لا تنافي الخمسة لا تنافي الخمس التي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس يعني المقصود بها يعني بعض الروايات يعني خمس من سنن الأنبياء يعني من هذه الأنبياء ولا يقتضي ذلك أن تكون كلها واجبة أو أن تكون كلها مسنونة بل كلها مأمور بها ويفهم كل ذلك من محله يفهم كل ذلك من محله والختان وبالنسبة للرجال على الراجح بأنه واجب على النساء بأنه يعني مستحب وكذلك يعني أمرنا بقص الأوفار ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الأوفار وتقليمها أربعين يوما أربعين يوما وتكلمنا أيضا عما يخص يعني هذا الموضوع من وجوب يعني تربية اللحية وأن اللحية واجب تربيتها لقوله صلى الله عليه وسلم أطلق اللحى وفر اللحى ترب اللحى يعني جاءت كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله بخمسة صياغ بخمسة صياغ أكثر من سبعة حديث صحيح وردت على النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب واجب تربية الليحية وأنه كما قال العلماء أربعة قال ويكره حلقها وتحذيفها والأخذ منها قال م ما لا أقول يكره قال ويحرم حلقها وتحذيفها والأخذ منها وكذلك تكلمنا في مسألة عن حلق الشارب وأنه الصحيح بذلك ذلك أنه يعني لا يجوز أن يهان الشارب معنى أن يزال كامله بل الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقص شاربه يقص شاربه حتى تبدو حمرت الشفاه وأن الإمام مالك عليه رحمة الله قال في من حلق شاربه بأنها مثلا بأنها مثلا وأظن يعني قد قال أرى قال أن يجلد عشر جلدات يجلد من يحلق شاربه أن يجلد عشرة جلدات فهذه من المثلا كما ذكر الإمام مالك عليه رحمة الله وفي هذا اليوم سنتكلم بإذن الله جل وعلا عن باب الجنابة باب الجنابة وسنتكلم عن الحديثين ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فانخنست منه فذهبت فغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبو ريرة؟ قال كنت جنوباً قال كنت جنوباً فكرفت أن أجالسك فكرفت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجز والحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابه إذا اغتسل من الجنابه غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات. ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا نغترف منه جميعا إن شاء الله يوم نتكلم عن هذين الحديثين والحديث الأول وهو حديث أبي فغيرة رضي الله عنه قال يعني كنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة ف وهو جنوب قال فانخنست قال فانخنست الجنابة الجنابة كما قال اهل العلم دال على معنى البعد الجنابة دل على معنى معنى البعد كما قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل امة رسولة ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اجتنبوا الاجتناب معناه ماذا البعد والجنابة كما قال اهل العلم دالة على البعد ومنها قول الله جل وعلا والجار الجنوب والجار الجنوب ما معنى الجار الجنوب الجار يعني البعيد هنالك الجار القريب والجار البعيد وروي عن الشافعي عليه رحمة الله أنه قال إنما سمي جنوبا من المخالطة من المخالطة قال لأنه يخالط زوجته وما هو من كلام العرب أجنب الرجل. الرجل إذا خالط امرأته إذا خالط امرأته وبعض العلماء يعلق على قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذا المعنى وقال وكان هذا الكلام الذي ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله ضد للمعنى الأول ضد للمعنى الأول لكن يعني كما ذكر الإمام بن دقيق العيد أن ذلك أو هذا لا يلزم فإن مخالطة المرأة قال مؤدية إلى الجنابة إلى البعد مؤدية إلى ماذا؟ إلى البعد يعني أن يبتعد الإنسان عن الطهارة يكون في طهارة فتصيبه الجنابة فيبتعد عن الطهارة وأما قول أبو, أبو ريرة رضي الله عنه قال فانخنست من خنست من نسمع الوسواس الخناس الوسواس الخناس ما معنى الخناس وانخنست منه الانخناس معنى الانقباض والرجوع معنى الانقباض يقول الخنس يعني بمعنى ماذا انقبض ورجع وتراجع انخنس معناها انقبض ورجع وتراجع رجع وتراجع أيضاً يعني يعني رواية في بعض الروايات فانبجست منه فانبجست بجست منه وهو الاندفاع اندفعت عنه انبجست منه اندفعت عن وأيضاً يعني جاء في رواية قال فن منه فانسللت منه ووردت رواية لكن العلماء استبعدوها قال يعني فن منه فانبخسته من وهو من البخص أي النقص ويعني العلماء استبعدوا هذه الرواية استبعدوا هذه الرواية أن تكون وردت عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه رضي الله عنه قالوا يعني وجه البعد قالوا بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصاحبتي مع اعتقاد نجاحة نفسه مع اعتقادي نفس نجازتي نفسه. طيب. وقوله قال كنت جنوبا. كنت جنوبا. ما معنى كنت جرما؟ معنى كنت ذا جنابة. كنت جنوبا. يعني ليس هو الجنابة. بعض الناس قد يفهم أنه هو الجنابة. جيد. لكن معناه يعني كنت يعني ذا جنابة يعني كنت صاحبة جنابة. صاحب جنابة كلمة الجنابة العلماء يقولون تقع على الواحد وتقع على المذكر وتقع على المؤنث وتقع على الجماعة تقول كنت جنبا أيضا هذا فرد وتقول عن الجماعة وإن كنتم جنبا فطحوا يعني كلمة الجنب تطلق على الواحد جيد وتطلق على ماذا على الجماعة وتطلق أيضا على الذكر كما كما ذكر أبو هرية رضي الله عنه تطلق أيضا على الأنثى كما قال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا إني كنت جنبا وبعض العلماء المقال قد يقال جنبان وجنبون وأجناب يعني قد يقال في هذا الموقف لكن جنب تطلق على الع... يعني أي قوله أبو هريرة رضي الله عنه قال فكرحت أن أجلسك وأنا على غير طهارة وأنا على غير طهارة يفهم من كلام أبو هريرة رضي الله عنه استحباب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة يعني الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أراد أن يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه أن الإنسان يعني يفضل ويستحب له أن يكون على ظهارة وهذا لا ينافي كما قال بعض أهل العلم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له حكم آخر أن يراد أن يبين له حكم آخر وذلك لأن الطهارة لم تزل في المؤمن الطهارة يعني أبو فري رضي الله عنه يعني لعله ظن بأنه يعني يكون كله غير طاهر فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس قال وقوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس لا يقتضي عدم استحباب أن يكون الإنسان على طهارة عند ملابسة الأمور العظيمة لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن المؤمن يبقى طاهر أن المؤمن يبقى طاهر وقوله يعني صلى الله عليه وسلم سبحان الله تعجب من اعتقاد أبو هرية رضي الله عنه بالتنجس بالجنابة يعني تعجب من قول أبو هرية رضي الله عنه بأن المؤمن ينجس قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنه لا ينجس فيها يعني لغتين بالفتح وبالضم تقول نجس ونجسه نجس ونجس ويقال ينجس وينجس يقال نجس ونجسه ويقال ينجس وينجس بالفتح وب أضم وقد استدل العلماء بهذا الحديث على طهارة الميت من بني آدم يعني المؤمن يبقى طاهر سواء كان حي أو كان ميت سواء كان حي أو كان ميت والمسألة هي أصلاً هي خلاف بين العلماء لكن هذا الحديث يعني يدل على طهارة الميت على طهارة الميت والحديث يعني كما ذكر ابن دقيق العيد عليه رحمة الله دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس لا ينجس دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس الآن يعني نعلق على مسألة متعلقة بهذا الموضوع دائما نتكلم منطوق المفهوم ولعلنا يعني قد شرحنا لكم سابقا وتكلمنا معكم في هذه المسألة الأصولية. دائما يا إخواني تتبغ الكلمة المنطوق كلمة المفهوم كلمة العام كلمات الخاص دائما لابد لكم أن تتعلموا دلالات الألفاظ الإمام بن تيمية عليه رحمة الله يقول بأن المالكية أصوليون وقضى أصوليون وقضى وآه يعني يعني مشكلتنا في هذا اليوم وفي هذا الزمان حقيقة مع الناس الذين لا يفقهون كلام الله جل وعلا ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون أن يفهموا إنما يفهمون على طريقتهم هم مع أن العلماء قد أثروا في هذا الموضوع فنقول الكلام ينقسم إلى منطوق وإلى مفهوم وسنتكلم معكم إن شاء الله في هذا الدرس عن المنطوق وأنواع المنطوق عن المنطوق وأنواع المنطوق يعني كما قال الإمام الشنقيطي عليه الرحمة الله قال معنى له في القصد قلت تأصل وهو الذي اللفظ به يستعمل الآن المنطوق يعني عرف المنطوق قال هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة والمعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة أي من هذا اللفظ إذن المنطوق والمعنى الذي قصده المتكلم باللفظ في مفهوم يفهم الخمر حرام. لو قال الإنسان خمر ماذا يفهم من هذا النطق؟ يفهم منه الخمر لا يستطيع الإنسان أن يؤول الخمر بأنه حليب. فالمنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ. يعني اللفظ يدل على ماذا؟ يدل على هذا المعنى. ليس هنالك مجال للتأويل. ليس هنالك مجال للتأويل. الإخوان يعني كما يعني تعلمون وكما يعني يعلم بعضكم العلماء قسموا المنطق إلى قسمين المنطق ينقسم إلى قسمين المنطق ما هو هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصلح يعني كلمة الخمر هذا معنى الخمر قصده باللفظ لما قلنا خمر لفظ دل على هذا المعنى ولا ما دل دل على كلمة ماذا على معنى الخمر لما قلنا زنا ماذا يفهم إذا قلنا جهاد ماذا يفهم من كلمة الجهاد إذا قلنا قرآن ماذا يفهم من هذه الكلمة فالآن المنطوق كما قلنا لكم هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ ماذا أصاله باللفظ الآن هذا المنطوق ينقسم عند العلماء إلى قسمين منطوق صريح ومنطوق غير صريح منطوق صريح ومنطوق غير صريح قالوا المنطوق الصريح ينقسم ايضا الى عدة اقسام لانه ليس كل المنطوق في درجة واحدة على الدلالة على على الدلالة قالوا اول شيء قال النص اول واقوى درجات للا للا الكلام اللي هو النص نص كما قال الشنقيد قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل نص إذا أفاد ما لا يحتمل أي أن اللفظ الدال في محل نطفه سمى نصا إذا أفاد معنا لا يحتمل وغيره كأسماء العدد كقول الله جل وعلا تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة لماذا قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة لا نواعج فصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فصيام وثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الآن العرب إخوان لو الله عزوجل تكتفى بهذا بهذه الآية أو بهذه الكلمات لا اختلف العلماء في هذا المعنى لماذا اختلفوا لو لم يقل تلك عشرة عشرة كاملة لو قال الله عز وجل فصيام وثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم والواو عند العلماء تقتضي الجمع وتقتضي ماذا وتقتضي التخير تقتضي التخير يعني لو بقيت الآية على ما هي عليه لجاء بعض العلماء قال ليس المقصود عشرة قالوا بالمقصود بها يعني فصيام ثلاثة يام أو سبعة إذا رجعتم فقال الله جل وعلا تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة الآن أصبحت نص فالاعداد عند العلماء من المنطوق أو من النص الذي لا يحتمل غيره من النص الدال على المعنى الذي لا يحتمله غيره هذا يسمى ماذا؟ يسمى نص ولذلك يقال لا اجتهاد في مورد النص لكن هذه الكلمة أعم ولها تفصيل إن شاء الله سنتكلم عليه في موضعه لا اجتهاد في مورد النص النص هو ما لا يعني يفيد غيره ما لا يحتمل غيره لا يجوز أن يقال يعني أن يأتي إنسان فيقول الخمر فيها خلاف أو أن مسألة تحريم الخمر مسألة اجتهادية قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فيأتي فيقول بأن تحريم الخمر مسألة ما بالها إشريهادية وأنها تفيد قد تفيد التحريم وقد لا تفيد التحريم نقول لو توقف مكانك هذا نص هذا نص في محل النزاع هذا نص ليس فيه نزاع أصلا حتى حتى يقال بأنه بأنه نارك نزاع الآن من المنطوق أيضا قالوا الظاهر قالوا ماذا الظاهر قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل وظاهر الغير احتمل ويظلمون على ذلك مثالا يظلمون على ذلك مثال يقولون رأيت أسدا رأيت الأسد قال الأسد قد تحتمل الإنسان الشجاع وقد تحتمل ماذا الحيوان المفترس تحتمل ما تحتمل قال هذا نفض ومنطوق نطق به لكن قد تحتمل وما تحتمل لكن قد تدل على هذا المعنى وعلى هذا المعنى لكن إذا كان الآن إذا كان أحد المعنين أرجح من الآخر نقول ظهر هذا المعنى على هذا المعنى فتقول أرأيت أسداً ها يحمل السلاح هي كلمة الأسد تحتمل الأسد المفترس وتحتمل ماذا الرجل الشجاع فلما قلتها رأيت أسدا يحمل أس... أش... يحمل السلاح الآن ظهر أحد المعنيين على الآخر فسمى هذا المعنى ماذا هي... ما يسمى يسمى ظاهر يسمى ظاهر لأنه الاحتمالات لم تتساوى الاحتمالات لم تتساوى فكان هذا النص يسمى بالظاهر وكذلك كل المسائل الخلافية يقول المسائل المجمع عليها المتفق عليها تسمى نصوص المسائل المختلف فيها عندما رجحها الراجح يسمى ماذا يسمى الظاهر يسمى ماذا الظاهر لأنه ظهر أحد اللفظين على الآخر ظهر أحد اللفظين على الآخر قالوا أما إذا لم يتساوى ولم يرجح أحد المعنيين تقول رأيته أسد لم تصل على أنه أسب المقصود به كذا أو مقصود به كذا فتقول الكلام محتمل كلام محتمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل يحتمل الأسد المفترس ويحتمل الرجل الشجاع لكن إن ترجح أحد المعنيين على الآخر فيسمى هذا الراجح بالظاهر والمرجوح بالمؤول ويسمى المرجوح بماذا ب المؤول الآن هذا النوع الأول يا إخوان من المنطوق من المنطوق وهو المنطوق الصريح وهو وهو من المتفق عليه من المتفق عليه بين الاصولين هنا القسم يتبع المنطوق يتبع ماذا المنطوق العلماء مختلفين فيه هل هو من المفهوم أم من المنطوق غير الصريح الصريح في ذلك كما قال اهل العلم انهم المنطوق غير الصريح. قالوا طب ما هي فائدة الخلاف في هذا الكلام قالوا الآن إذا تعارض أدلة كثير من أدلة الشرع قد تتعارض الآن إذا عرفنا بأن هذا الدليل قد يلحق بالمنطوق الصريح ماذا يلحق بالمنطوق الصريح وخالف مفهوم من يقدم الذي يقدم الأقوى في الدلال على اللفظ يعني سأقلنا بأنه منطوق غير صريح أو قلنا بأنه مفهوم جيد لكن دلالته في اللفظ أقوى من دلالة المتفق عليه أنه مفهوم مفهوم هذا الكلام آه فمن دلالة المفهوم قال المنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل قال وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم الآن دلالة اللزوم هي من المنطوق فدلالة اقتضاء هي أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه أو الكذا يعني عقلا أو شرعا في كلام قد تقرأ يعني رب العالمين يقول ماذا باب المثال قال واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها على الخلاف إنه يعني هل يعني يسأل القرية حقيقة هذا كلام يعني لهم بحثوا لكن هذا من باب المثال يا إخوان من باب المثال وإلا في على هذا المثال عليه كلام لكن من باب المثال واسأل القرية قالوا ما يعني كيف سأل القرية كيف سأل القرية قال هنالك كلام محذوف كلام محدود قال ما هو الكلام المحدود ما هو الكلام المحدود قال وسأل أهل القرية أعطيكم مثال أوضح ليس عليه يعني تعقيب قال الله عز وجل وإن خفتم ألا تقصتو في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إنكحو كلمة منطوقة ولا غير منطوقة إنكحو معناته تزوجوا فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده إيش معنى فإن خفتم ألا تعذلو فواحده هنالك ماذا هنالك لفظ يقتضيها الكلام غير موجودة غير ملفوظ بها ما هي وإن خفتم ألا تقصتوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا ما ما ما, ما ما ما ما المعنى فانكحوا واحد إذن هنالك كلمة اقتضاها ماذا اقتضاها الكلام هنالك كلمة اقتضاها الكلام ولذلك كثير من الآيات وكثير من أحاديث بعض الناس قد يعجم عليه ولا يستطيع أن يفهم الآية ويكون هنالك كلمة ماذا موجودة دلت عليها أو دلَّ يعني دلَّ عليها لف دلالة التزام كلمة محدودة دل عليها لفظ دلالة التزام لا يستقل الكلام بدونها لا يستقل الكلام دونها فالله جل وعلا قال فانكحوا ها فواحدة أو ما ملكت إيمانكم يعني فانكحوا واحدة أو ما ملكت أي وفإنكم حائ واحدا أو إنكحو ما ملكت ماذا أي مالكم لكم أو إنكحو ما ملكت أي ما فهذه الآية فيها دلالات ماذا دلالات اقتضاء هذه يسمونها ماذا دلالات اقتضاء وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال له ذو الزين قال قصرت الصلاة وأمنسي لما صلى ركعتين إحدى صلاة الغداء صلاة الظهر أو صلاة العصر لم يصلي أربع ركعات الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركاعته كما روى مسلم في صحيحة فسلم فخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة قصرة الصلاة ففي الصلاة ذكر عمر رضي الله عنه قالوا يا رسول لم يتكلموا فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لم أقصر ولم أنسى يعني لما أقصر عن ولا من يعني في ظنه يجب أن يحمل ماذا في ظني قال بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم ليس تكذيبا ليس تكذيبا لأن إنسان قد يسأل عن مسألة ويقول لم يحصل ذلك ليش هل يكون كاذبا قد يتكلم بهذه الكلمة ولا يكون كاذبا ليش لأنه يعتقد بأنه لم يفعلها بعد ذلك قد يتذكر وقد لا يتذكر فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتذكر أنه قصر أو أنه نسقل لم أقصر يعني صليت أربعا ولم أنسى صليت أربعا فالعلماء قالوا هنالك دلالة اسمها دلالة اقتضاء وهي أنه في ظني وإلا لا ذلك تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكذب أصلا قبل بعثته فكيف يحصل منه بعد الإسلام وهو أمين من؟ في السماء وهو أمين من؟ في السماء أيضا يعني مما يعني ذكر العلماء يعني في هذا الموضوع قوله صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما عليه. هل الخطأ مرفوع عن الأمة؟ خطأ موجود والنسيان؟ موجود بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي لكن ما رفع؟ قال رفع عن المؤاخذة ليس المرفوع الخطأ نفسه ولا مرفوع الإكره لأن الإكره موجود لكن رفع حكم المؤاخذة يعني المحاسبة والمؤاخذة على النسيان فهنا قال هنالك دلالة تسمى دلالة اقتضاء دلالة ماذا؟ اقتضاء كما قال وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما لا يستقل كذلك مسألة شرعية أيضا قالوا الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم هل أمهات محرمات علينا يا أخوان ولا النكاح الأم غير محرم يا إخوان لكن محرم ماذا نكاح الأمات لأن الأم لا تعلق بها لا تحليل ولا تحريم التحليل والتحريم يتعلق بالأفعال المعاملة البر فعل العقوق فعل الأفعال ولذلك حينما يقال ويعرف الحكم الشرع قل خطاب الله المتعلق بماذا بالمكلفين ولا بأفعال المكلفين ها إذن الكلام الشرعي وكلام الله جل وعلا متعلق بأفعالنا وليس بذواتنا أكل الميتاء أكل فعل ولا مش فعل فعل ها محاربة الكفار فعل ولا مش فعل فعل حبهم بغضهم ها؟ ولذلك يحمل قول الله جل وعلا حرمت عليكم مهاتكم الأم غير محرمة لكن نكاح الأم هذا الفعل فلذلك لما نعرف الكلام الخطاب الحكم الشرعي نقول هو كلام الله المتعلق بأفعال ولا نقول متعلق بالمكلفين فالحلال والحرام والتكليف كله متعلق بأفعالنا وليس بذواتنا فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم حرم عليكم نكاح أمهاتكم الآن بعد دلالات اقتضاء من دلالات المنطوق غير الصريح دلالة تسمى دلالة الإيماء والتنبيه قال وهو دلالة لزوم دلالة إشارة كذاك الإيماءات إشارة كذاك الإيماءات فعندنا دلالة تسمى ماذا دلالة الإيماء دلالة الإيماء فاالآن دلالات الإيماء كذلك هي من دلالات الالتزام. ثلاث إيماء والتميم من دلالات الالتزام. كذلك أقصد يعني دلالات الإشارة كذلك يعني والإيماء كذلك أيضا من دلالات الإذن الالتزام. من دلالات الإشارة يا إخوان يعني كما ذكر أهل العلم. هي إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصود منه بالأصل بل بالتبع. إشارة اللفظ كما قال أهل العلم إلى معنى ليس مقصود منه بالأصل بل بالتبع. ما معنى ليس مقصود منه بالأصل بل بالتبع؟ لو قرأت الحكم الشرعي يا أخ أو إخواننا قرأت الحكم الشرعي لا تجدون لا تجدون هنالك دلالة على المطلوب لكن بالعلماء يصطبطنها كيف؟ يصطبطنها بدلالة الإشارة. الآن العلماء حينما يسألون عن هل يجوز للإنسان أن يصبح جنوب وهو صائم معلوم أن الإنسان إذا أذن المؤذن الفجر الصبح يجب عليه أن يمتنع عن الطعام ويمتنع عن الشراب لكن هل يجوز له أن يكون جنوب على جنابه ها؟ يجوز ولا يجوز لا يجوز ولا يجوز يجوز ها يجوز لما يجوز يجوز له أن يصبح جنوب أن يكون على جنابه طيب قالوا من أين الدلالة قالوا في كتاب الله جل وعلا قالوا أين هي لم تذكر قالوا قول الله جل وعلا وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الليل متى يبتدئ يا أخوانا يبتدئ من غروب الشمس إلى ماذا؟ إلى أن يؤذن المؤذن بالفجر الصادق. يعني الإنسان إذا كان يأكل، يؤذن المؤذن يمتنع عن الطعام، يمتنع عن طعام طيب. قالوا إذا جاز له الرفث إلى نسائه أو إلى امرأته له من بعد المغرب يا إخواننا حتى يؤذن المؤذن أو حتى يدخل الفجر. صادق طب إذا دخل فجر الصادق ماذا سيكون لو إنسان يرفض مع أهله سيكون ماذا سيكون جنبا سيكون ماذا جنب سيؤذن عليه المؤذن وهو جنب كما لو كان يأكل يتوقف عن الطعام لكنه لا, لا يكون مغتسل لا يكون مغتسل فالعلماء قالوا هنالك دلالة إشارة دلالة ماذا إشارة وهذه الإشارة كما قالوا ها إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصودا منه بالأصالة بل بالتبع. ليس مقصودا منه بالأصالة بل بالتبع. العلماء استنبطوا قال الإنسان يأكل ويشرب ويرفث مع النساء فإذا أذن المؤذن سيصبح، آه؟ سيصبح جنوبا. سيصبح جنوبا وبالتالي يصح صيام من أصبح جنوبا. كذلك قالوا من ذلالة الإشارة. أن الجنين قد يكون يلد وهو عمره ست أشهر ويبقى على قيد الحياة كما حدث يعني في أيام علي رضي الله عنه حينما كان رجل أحد الرجال في الجهاد فولدت امرأته بعد ست أشهر ولد مكتمل فجاء علي رضي الله عنه فعلي رضي الله عنه جمع بين الآياتين بين قول الله جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرات هذا في صوره الاحقاف مع قول الله جل وعلا وفيصاله في عامين العامين كم شهر يا اخوان ها 24 شهر و30 شهر حمله ووفصاله حمله ووفصاله 30 شهرا الآن الله عز وجل صرح بأنه الفصال سنتين 24 شهر 24 شهر وصرح هنا الحامل والفصال ثلاثين شهر فطرح علي رضي الله عنه 24 شهر من من الثلاثين شهر فبقي ستة أشهر فبقي ستة أشهر فقال الولد ولدك الولد ولدك فهمت هذه المثلة هذا الاستنباطي أخوان يسمى بدلالة الإشارة يسمى بدلالة الإشارة, الإشارة جيد فهذه تسمى دلالة الإشارة الآن عندنا دلالة من دلالات المنطوق تسمى دلالة الإماء والتنبيه دلالة الإماء والتنبيه هي آخر دلالة من دلالات المنطوق مش مشكلة أطوال يعني هي مسألة يعني دائما نكررها لكم مرة مع مرة إن شاء الله يعني تستفيدون من هذه المسائل أول مرة قد تمر عليكم ثاني مرة ثالث مرة بعد ذلك يعني ترسخ هذه المعلومة في رؤوسكم قال دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى دويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة نعبه من وهذا المسلك كما يقال هو الثالث من مسالك العلة من مسالك العلة في باب القياس هذه دلالة تسمى دلالة الإيماء والتنبيه دلالة الإيماء والتنبيه قالوا يعني أن يقرن الوصف بحكم الوصف يقرن بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك بحكم لعبن فطن يعني مثلا الله عز وجل قال والسارق هو والسارقة وصف ولا مش وصف ها فقطع أيديهما الوصف ها سبب لماذا سبب هذا خطأ قال أن يقرن الوصف بحكم إني أكون لغير علة يعمون فطن يعني ما يقال الزاني تقطع يده لكن الله عزيز قال والسارق والسارقة والسارق والسارق بماذا يسرق أصلا يسرق بماذا يسرق بيده فالله عزيز قال فقطعوا أيديهما فالآن هنالك وصف وهنالك حكم الحكم ما هو قطع اليد فهذه الدلالة تسمى دلالة الإيماء والتنبيه أن يقرن وصفه بحكم إن يكون لغير علة نعمهم فطم وقاتل المشركين كاف فهنالك وصف وهنالك حكم شرع ومقاتلة من؟ المشركين كما يقاتلونكم كاف ومثاله أيضا الأعراب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يعني يضرب رأسه وينتف شعره ويقول يا رسول الله أهلفت وأهلفت وأقعت أهلي في نهار رمضان فالعلماء يقولون الوصف المؤثر في حكم فقال لو صلى الله عليه وسلم أعتق, أعتق رقبها هنالك حكم الحكم لماذا صدر هذا الحكم لوصف موجود ما هو الوصف أنو أعرابي مثلا أعراب كثر لماذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعتاق الرقاب هل لكونه ضرب رأسه وانتهى شعره قالوا لا قال الوصف قال وقعت أهلي في نهار رمضان وقعت أهلي في نهار رمضان فالوصف هنالك حكم شرعي وهنالك وصف وقول الله جل وعلا إن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهم عليهم الإنفاق حكم شرعي ولا أم ليس حكما شرعيا لكن على ما هو الوصف الذي يعني استوجب الإنفاق وإن كنا أولاد حمل وإن كنا أولاد حمل فالدلاله الإيمان والتنبيه أن يقرن وصفه بحكم إن يكون لغير علة يعبه منفطا لغير علة يعبه منفطا وإن شاء الله يعني في المرات القادمة سنتكلم أيضا أكثر وأكثر وترسق المعلومات أكثر وأكثر فما زلنا يعني في بداية الشرح فالحديث دل يعني بمنطوقه نعود يعني الحديث وحديث أبي هرير رضي الله عنه حينما قال يعني سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس قال العلماء دل الحديث بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس أن المؤمن لا ينجس وذهب بعض الظاهريّة إلى أن المشرك نجس في حال حياته أخلا بظاهر قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس يعني خالفوا في هذا الموضوع جمهور أهل السنة والجماعة والصحيح أن النجاسة هذه في المشركين هي نجاسة معنوية وليست من نجاسة حسية أيضا يقال للشيء أنه نجس بمعنى أن عينه نجسة ويقال فيه أنه نجس معناه بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له. تموي هذا الكلام. تبي هذا الكلام. يقال عن فلان بأنه نجس أو عن الشيء الفلاني بأنه نجس. الخنزير نجس. يقال مثلا أو الخمر نجسة ويقصد بها يعني أن الخمر كلها. نجس أو أن الخنزير كله نجس العذرة نجس البول نجس نقصد أن البول كله نجس ويقال فلان نجس نحن نقول ابتعد عني أو أبعد الولد عني فأنه نجس الولد مثلا الصغير إذا كان قد بال أو تغوط يقال الولد لا تجلس عليه فأنت نجس فليس المقصود بأنه الولد كله نجس ما المقصود؟ المقصود بأنه عليه نجاسة أو بأنه متنجس فالقول بأنه لا نجس يقصد به أحد, معنيين، أحد أمرين إما أن يقال بأن كله نجس أو أن عليه ماذا؟ أو أن عليه نجاسة بمعنى أنه متنجس بمعنى أنه متنجس ويجب أن يحمل الحديث على المعنى الأول وهو قولنا أن عينه لا تصير نجسة إن المؤمن لا ينجس أن عينه لا تصير نجسة لا لا بمعنى أنه لو أصابته نجاسة لا ينجس تبني هذا الكلام يعني بعض الناس قد يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس فيقول أنا أضع على نفسي النجاس يأتي مثلا فيبول على نفسه أو يأتي بإنسان يأخذ العذر ويضعها على ثوبه ويقول قال صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، صح؟ قد يقول ما ما يقول، فنقول له إن قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. ليس المقصود أن عينه، ليس المقصود أنه لا يتنجس. المقصود أن عينه، الجسم نفسه ليس نجسا لكن قد تقع على نجاسة لما تقع على نجاسة، قد تقع على نعيد، نعيد. ما أنت الصبح؟ طيب. نعيد. فنقول فنقول فلان يقال فلان نجس فلان نجس الآن يقصد بالنجس بأن كل كل الشيء نجس يعني حينما نقول بأن البول نجس ما المعنى البول كله نجس جيد ويقال فلان من الناس نجس بمعنى أنه جاء عليه بول لا أنه جسمه نجس هو كجسم المؤمن لا ينجس، لكن قد تقع عليه نجاسه ولا ما تقع عليه نجاسة، تقع عليه نجاسة ومع ذلك المؤمن لا ينجس كمؤمن، لكن هل قد تقع النجاسة على ثوبها لا تقع النجاسة على ثوبي نعم قد تقع النجاسة على ثوبه، فالنجاسة قد يقصد بها عين النجاسة وقد يقال فلان نجس بمعنى أن النجاسة قد أصابت أن النجاسة قد أصابت. فيكون أحد الأولاد قد بال عليه أو قد داس مثلا على عذرة قد داس على عذرة كما حصل معه صلى الله عليه وسلم حينما كان في إحدى يعني نعليه نجسا حينما كان في إحدى نعليه نجسا وهذه المثل العلماء يعني اختلف العلماء فيها فرعوا عليها قالوا إنسان كان يلبس ثوبا كان يلبس ثوبا فأصابت النجاسة هذا الثوب اصابت النجاسة هذا الثوب. الآن اذا اصابت النجاسة هذا هل يصبح كل الثوب نجس شيئا ما تقول هذا الثوب نجس تقول هذا الثوب نجس وهذا البنطال نجس هل اذا اصابت النجاسة مثلا عشر سنط من الثوب هل يصبح كل الثوب نجس ها ولا يبقى طاهر ها ولا تنجس الثوب يبقى طاهر لكن هذا الموضع هذا الموضع ماذا هو النجس هذا الموضع هو النجس ولذلك يعني العلماء استنبطوا في قضيه الكلام عن الثوب كلام عن الثوب قال المؤمن يلبس الثوب أبو وري ابو وريره رضي الله ان كان يلبس الثوب فالآن لو كان نجس لتنجست ماذا لتنجست ثيابه يعني المؤمن لا ينجس طيب ثيابه وهو الثياب ملابسة ومنامسة لهذا الجسد سواء كان جنوبا أو لم يكن جنوبا فقالوا النجاسة يعني باختصار تصيب المكان المصاب فقط تصيب المكان المصاب ويقال عنه هذا الثوب متنجس عن هذا الثوب متنجس الحديث الآخر وهو حديث عائشة رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم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 من إناء واحد نغترف منه جميعا نغترف منه جميعا العلماء لهم كلام على هذا الحديث وهو قولها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة إذا اغتسل من الجنابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قالوا قولها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجانب قالوا يحتمل أحد المعاني قالوا يحتمل المعنى الأول إذا أراد أن يغتسل يعني قبل إذا أراد أن يغتسل جيد فهنا عبرت عن الإرادة الإرادة قد تسبق الفعل بماذا تسبق الفعل بالساعة وساعتين بالفعل بساعة وساعتين والله أنا أريد أن أغتسل الساعة الفلانية فالإرادة هنا العلماء قالوا إذا, كا إذا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يعني إذا أراد أن يغتسل فالذي حملها على أنه أراد قال لي يتوظى أو يغسل يديه ويتوظى قبل قبل الماذا قبل لغسل قالوا المعنى الآخر وهذا المعنى قالوا يعني مثل قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الشيطاني ما معنى إذا قرأت القرآن هل تستعذ أن تتقرأ فإذا قرات القرآن واحد يقول الحمد لله رب العالمين ويقول وهل يستطيع أن يستعيد في لامشترجيم وهو يقرأ القرآن ولا يستعيد إذا أراد القراءة معناها ها فإذا قرأت القرآن فإذا أردت أنت قرء القرآن ليس أن وأن وليس معناه أن تقرأ القرآن تستعيد لأنه يستعير أن تقرأ الفاتحة وفي نفس الوقت تستعيد لكن معناها إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعد بالله لامشترجيم ثم ماذا ثم أقرأ القرآن قال ويحتمل قولها أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا اقتسل معناها إذا شرع في الغسل إذا شرع في الغسل يعني تحتمل الإرادة وتحتمل ماذا الشروع فالإرادة يا أخوان أشمعنا أراد قد يريد الآن الإنسان قد يكون جنوب الآن ويريد الاغتسال ويسخر الماء قد ينتظر ساعة وساعتين صح فالإرادة شيء والشروع بالغسل شيء فقال العلماء الشروع قد يحتمل إرادة وقد يحتمل ماذا؟ وقد يحتمل الشروع ويحتمل الشروع فيقول الإمام بن دقيق عيد فإذا حملنا يغتسل على شرع صح ذلك صح ذلك لأنه يمكن أن يكون وقت الشروع وقتا للب... للبداءة بغسل اليدين وهذا بخلاف قبله جل وعلا فإذا قرأت القرآن تستعد بالله من الشيطان رجيم فإنه يعني لا يصلح أن يكون وقت الشروع وقت الشروع لا يصلح أن تستعيد بالله من الشيطان رجيم أيضا قولها رضي الله عنها كان يفعل كذا وكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقتصر الجنابه غسل يديه كان يعني وكأنها من عادتي كأنها من عادتي تقول كان فلان يقر الضيف ويطعم المسكين يعني دائما يعني كان يعني فعل متكرر نما غير متكرر تقول كان فلان يفعل كذا قالوا أيضا يحتمل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه دائما قالوا كان إنه دائما هذا فعل متكرر منه صلى الله عليه وسلم كقولك فلان كان يكرم الضيف يعني ما معنى يكرم الضيف يعني يكرم ويطعم الضيف وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ب الخير أجود الناس بالخير فقالوا هذه كان قد تستعمل للدلال على التكرار وقد تستعمل فيما لا تكرار عليه لكن استعمالها في التكرار أكثر يعني يجوز أن تحمل كلمة كان على التكرار وهو الأكثر ويجوز أن تحمل على مرة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا فعل كذا حصل معه كذا فعل. كذا فتحمل التكرار ويجوز أن تحمل على المرة واحدة لكن حمله على التكرار أولى حمله على التكرار أولى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يغتسل كان دائما يغتسل الأمر الثالث الذي تكلم عليه العلماء في هذا الموضوع أن الجنابه تطلق على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال يعني الجنابه على ماذا تطلق على الانزال فقط اه ولا تطلق ايضا على التقاء الختانين بدون انزال تطلق ايضا على التقاء الختانين كما سنتكلم عليه ان شاء الله في الدروس القادمة وتطلق على الانزال تطلق على الانزال ايضا قوله قولها قال غسل يديه غسل يديه هذا الغسل كما قال العلماء قبل إدخال يدين في الإناء قبل إدخال إنا اليدين في الإنا يعني لا يدخل يديه داخل إنا وهو جنوب إنما يغسل يديه ابتداء وبعد ذلك يدخل يديه في الإنا بعد أن يغسلهما قبل إدخالهما في الإنا أيضا قولها توضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء ماذا في ابتداء الغسل في ابتداء الغسل وهل الوضوء يعني هل هو وضوء يعني حقيقة فيكتفى يعني به أم أنه يعني مجرد يعني غسل لأعضاء الجنبة الصحيح أن يعني ال أنه وضوء حقيقي لكنه داخل في ماذا داخل في الغسل لأنه ال ال الطهارة الصغرة تدخل في الطهارة الكبرى الأمر السادس أيضا الذي يتكلم عليه العلماء قولها ثم يخلل بيديه شعره يخل بيديه شعر التخليل ما هو قال هو إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر فيما بين أجزاء الشعر بالطبع الراجح في هذا أنه يأخذ الماء ويعب يديه في الماء وبعد ذلك يخلل لا أنه يدخل الأصابع المبلونة لا أنه يدخل الأصابع المبلونة بل يعبئ يديه بالماء ويغسل يديه كما قالت عائشة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحفي عليه ثلاثا ثم يحفي عليه ثلاثا أيضا مما تكلم العلماء عليه في فقه هذا الحديث قولوا حتى إلى ظن الظن هنا كما قال العلماء تأتي بمعنى العلم واليقين وتأتي ها وتأتي بمعنى ترجيح أحد الأمرين لذلك قال الله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون الظن يا إخوان لا يأتي لا يأتي بمعنى الشك لا يأتي الظن بمعنى الشك كما يقول بعض الضلال هنالك آيات قال الله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون ما معنى الذين يظنون هنا الظن بمعنى العلم وبمعنى ماذا وبمعنى اليقين الظن هنا بمعنى العلم وبمعنى اليقين لكن هنا كما قلنا بيأتي بمعنى أحد الأمرين على الآخر وقال الذي ظن أنه ناجم منه ماذكرني عنده ربك قد يقال قد يراد به العلم وقد يراد به الأمر الراجح والعلماء رجحوا هنا أنه يعني أن قولها رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه قد أروى قد اروى بشرته افاض عليه الماء قالوا هنا الظن بمعنى يعني غلب على ظنه هنا اتف بمعنى غلب على ظنه ولذلك قالوا لماذا رجحنا هذا المعنى قالت لأنه قال صلى الله عليه وسلم او لانه صلى الله عليه وسلم قالت افاض الماء عليه ثلاث مرات فاض عليه الماء ثلاث مرات فهذا الذي رجح رجح هذا المعنى على يعني على المعنى الذي الذي قلنا عنه أنه بمعنى العلم أيضاً المسألة الأخيرة في هذا الحديث هي دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة أيضاً العلماء استمتوا اغتسال الرجل بفضل طهور المرأى بمعنى لو أن مرأة اقتسلت من إناء وبقي نصف الماء هل يجوز للرجل أن يقتسل بالماء الباقي؟ قالوا يجوز للرجل أن يقتسل بالماء المتفضل. ولا يقال هنا أنه نقترف منه جميع أن قولها يعني نعترف منه جميعا يقتضي المساواة يعني إنه يرفعون الماء مع بعضهما البعض. فهي رضي الله عنها كانت تأخذ مرة ويأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم مرة فهذا الحديث يدل على أنه كان يفضل من ماءها الماء الغسل بعد أن تأخذ ويفضل من ماء الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على جواز ماذا أن تغتسل المرأة بفضل ماء الرجل والرجل بفضل ماء المرأة ونسعى الله العظيم رب العظيم أن ينفعنا وإياكم بماء سمعنا وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته